ا ل ن و ر ل ل إ ن ت ا ا ج ل ل إ ع ا م ي و التعليم تقدم أعوذ ب ا ل ل ه س ن من الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد الشيطان الرجال الله لله به نحن إن والتوزيع ن ن ونستوطره ونستهديه ونعوذ س ت ع ي ه ب ل ه من شرير أنفسنا ومن أنفسنا شرير س ا ئ أعمالنا إنه ما مضل الله فلا مضل له إنه يهده م ل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هادي لا وأشهد وحده له وأشهد أن أن شريك محمد ب د ه ورسوله أ م اما بعد فأهلا و ر ح ب بعد ك م في هذا ا ا ل ج المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان ونسأل أجمعين أن حسناتنا عز يجعل وجل في فنحن اليوم ندرس موضوع أ ن ا أ ع ت ب ر ه من أ ه م الموضوعات في ح ي ا ة المسلمين بل في ح ي ا ة ا ل أ ر ض بكاملها ندرس اليوم س ي ر ة رجل هو أ ع ظ م رجل خلقه الله عز وجل منذ خ ل ق آ د م و إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع ظ م رجل مطلق اخواني إ في الله الناس ع ا د ة قد تتفوق في مجال وتتاخر في مجال اخر لكن سبحان الله هذا الرجل تفوق في كل المجالات مطلقا مطلقا تفوق في عبادته في معاملاته في شجاعته في كرمه في حلمه في زهده في حكمته في ذكائه في تواضعه في كل شيء كل شيء هذا الرجل سابق غيره سبحان الله نحن ندرس س ي ر ة ا ل إ ن س ا ن الذي خاطبه الله عز وجل وقال له و إ ن ك لعلى خلق عظيم خير أ ن الله عز وجل يصف خلق هذا ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ه عظيم أ ي خلق هذا الذي وصفه الله عز وجل العظيم الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى ب أ ن ه خلق عظيم هذا الرجل أ ق س م الله عز وجل به قال لعمرك إ ن ه م ا ل ذ ي سكرتهم يعمهون رجل أ ق س م الله عز وجل بحياته ندرس س ي ر ة الرجل الذي ل ن يحاسب الله عز وجل الخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا عندما يشفع هذا الرجل لهم الحساب سبحان الله تخيل كل نبي لن يشفع حتى ل أ ت ب ا ع ه المؤمنين به عشان الحساب إ ل ا أ ن يشفع لهم هذا الرجل ندرس سيرة الرجل الذي لن ندخل الجنة سيرة الرجل الذي إخواني في الله إلا خلفه لن نروى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا من يده ومن حوضه ومن نهره إ ن عرفنا سيرته ونهجه وتبعناه فيهما كانت ا ل ن ج ا ة ا ل ن ج ا ة الدنيا و ا ل ا خ ر ة اخواني في الله و إ ن جهلنا طريقته أ و خالفناها قيل لنا ص ف ق ا ص ف ق ا نحن اخواني في الله ندرس س ي ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الماحي ل عليه ل ه و س الذي محى الله عز وجل به الكفر أ و ل من يبعث من الخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة حامل لواء الحمد يوم القيامة صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم ندرس س ي ر ة الرجل الذي فتحت له أ ب و ا ب السماء ليخترقا بجسده إ ل ى ما بعدها لما صعد رسول س و الله صلى الله عليه ل مع م جبريل في ر ح ل ة النعراج إ ل ى السماء وطرق الباب أ ج ا ب الملك قال من قال جبريل قال فمن معك قال محمد قال أ و ا ب ن ل ه قال نعم ففتح الباب فتح باب السماء ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى مكان لم ي د خ ل و بشر قبل ذلك هو حي الرجل الذي وصل إ ل ى مكان لم يصل إ ل ي ه بشر ولا ملك حتى ا ل م ل ا ئ ك ة لم تصل الى المكان الذي وصل إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إ خ و ا ن ي في الله الذي شاهد ا ل ج ن ة والنار بعينه لا بعقله فقط نحن لا نقارن ع ظ م ة هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ع ظ م ة بوذا و ق ن ف و ش ي س وهتلر و ل ي ن و س ت ا ل ن كما فعل مثلا صاحب كتاب الخالدون م ئ ة واعظمه محمد للناس يعني س ب ح ا ن أ و بالكتاب سبحان الله نحن نقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوح عليه السلام وباراهيم عليه السلام و بموسى وبعيسى و بكل انبياء الله عز وجل عليهم أ ج م ع ي ن ا ل ص ل ا ة والتسليم هذا الرجل مقام ضخم جدا نقارنه أ ي ض ا اخواني بلا ب ا ل م ل ا ئ ك ة أ ج م ع ي ن ب م ل ك ا ل أ ر ز ا ق ب م ل ك البحار بملك الجبال ب ح م ل ة العرش بل وبجبريل عليه السلام جبريل لما وصل إ ل ى ج د ر ة المنتهى لم يستطع أ ن يتقدم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو تقدمت خطوه لاحترقت الله عز وجل مكنه من أ ن يتقدم فتقدم الى لقاء الله عز وجل هذا ر ج ل له مقام عظيم جدا خالد وعلى قدر هذه ا ل ع ظ م ة يجب أ ن يكون اهتمامنا بسيرته وبحياته وبكل د ق ي ق ة مرت في قصته ا ل ش ر ي ف ة صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان إ خ و ا ن ي في الله درست ا ل س ي ر ة م ه م ة في زمن من الازمان فهي ولا شك في زماننا أ ه م ليه اخواني في ز م ا ن ا بالذات إ ح ن ا شايفين إ خ و ا ن ي في الله للأمة وما أ ص ي ب ت به من تصدع وتفكك و ا ل ن ي ا ر في أ ج ز ا ء و ا ل ح ل ا ل في أ ج ز ا ء أ خ ر ى أ ز م ة خ ط ي ر ة تمر بها ا م ة ا ل إ س ل ا م وسبحان الله نجد تباينا كبيرا بينما وصف الله عز وجل به هذه ا ل أ م ة في كتابه الكريم وبين حال ا ل أ م ة الواقع الذي نراه بعيننا الله عز وجل يقول في كتابه مثلا كنتم خير أ م ة اخرجت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر و تجد ؤ م مثلا ن ن و يقول وكذلك بالله ع ل لتكونوا ن ا وسطا ك م أمة ش ه ا الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه الأمة ا ء على عليكم ل ويكون هذه تاخر ي و ص ف ه الله كتابه كتاب بص الواقع المسلمين حال وجل المسلمين عز بعد تيجي تجد في بص أ في كل المجالات التي من الممكن أ ن تنافس أ م ة أ م ة غيرها ت أ خ ر عسكري مثلا انظر اي د و ل ة ا س ل ا م ي ة ب ت ح ا ر ب اي د و ل ة ا س ل ا م ي ة ت ا ن ي ة على كل م س ا ح ة ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة اكثر من ستين دوله تسليحها ا م ة ت س ل اقل من تسليح ا ل د و ل ا ل م ح ا ر ب ة لها انظر مثلا الى اشياء اول م ر ة نسمع عنها في التاريخ اول م ر ة اخواني ف لا نسمع عن د و ل ة تؤمر بتدمير اسلحتها ب ن ف س ه ا و إ ل ا عوقبت الدول ا ل م ح ي ط ة سبحان الله من دول العرب والمسلمين يعني اعتقدت ان هذا هو الطريق الامثل ل ل ن ج ا ة لا صح دمري اسلحتي بنفسك لا بلسك في سلاح ما تدمرش بلسك في سلاح عند ع د و ج ا ي ه ليصبح الاصل ان تدمر دولته اسلحتها بنفسها و إ ل ا انقذت اصبح اصل من الاصول دلوقتي اول م ر ة في التاريخ نسمع عن دول توقع على نفسها انها لا تنتج سلاحا يمتلكه عدوها سبحان الله و ن ف ت خ ر ب ه ذ ا ا ل م ر ي ع ل بصيغة ا ل ف و ر ان ن ا ن ش ا ر ك في ه ذ ه ا ل م ع ا ه د ا ت مع ان م ع ظ م د و ل الارض او كثير من د و ل الارض عندها نفس ا ل س ل ا ح تصبح م ن ت ه ى ان المسلمين ان فقط ي ن ز ع ا ل س ل ا ح من اسرائيل لكن ح ن ا ع ا ر ف ي ن من هو عند ن ف ر س اجل و ع الجهه ومن اجل ا ل ا ر و س ي ا و ح ت ى ع ن د و ر ي ا لكن ل ا ينزع ا ل س ل ا ح م ن ه ؤ ل الارض ء ومن ف ينزع ا ي ل ح ل ا ر ض ت أ خ ر عسكري رهيب لم يسبق في تاريخ المسلمين ت أ خ ر اقتصادي غير مفهوم مع امكانيات ا ل ا م ة الضخمه ة ا م ة الاسلام م ش ت ه ر ة يعني ب ك ث ر ة الاموال بترول ومعادن وكميات ه ا ئ ل ة من المنتجات والممرات م ن يعني ا ل و احد لا يعرف ح ق ي ف بهذا التخلف الاقتصادي الضخم مع ك ث ر ة هذه الاموال ت أ خ ر علمي ف ج و ة ه ا ئ ل ة بيننا وبين غيرنا من البلاد فجوها الى يقدرها ي عن ي الناس بمئات السنين لا اقول بعشرات السنين او ب أ ح د السنين ت أ خ ر حتى في ا ل و ح د ة سبحان الله ما تجد دولتين مسلمتين الا وبينهما صراع على الحدود كل اثنين ق ا ب و ا بيدخلوا مع بعض على الحدود هذا امر يكون في الله يشق كثيرا على النفس الاخلاق ما دايما ق ط ل حضاره ديال حاجات كتيره جدا مع بعضهم ا و ا ل ا ه م ه ا ا ل أ م و ر ا ل أ خ ل ا ق ي ة انظر الى ا ل أ م و ر ا ل أ خ ل ا ق ي ة تعالوا تفرغ على عالم ا ل إ س ل ا م ي ي ترى إ ي ه هي اخبار السيارات مثلا في الشوارع كل واحد ماشي ب س ي ا ر ة يا ترى يعامل ا ل س ي ا ر ة اللي ج ن ب ه إ زاي في البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة يا ر ى التعامل م لبني الجيران ش ك ل ه إ ي ه في البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة يا ر ى أ خ ب ا ر الموظفين إ ي ه تعاملاتهم مع الظهور ج يا ر ى ايه اخبار ا ل ر ش و ة والفساد يا ترى اخبار الاعلام و ا ف ج ي الافلام و ا ل إ ب ا ح ي ة ا ل م ف ر ط ة في ا ل أ غ ا ن ي وفي ا ل إ ع ل ا ن ا ت وفي الشوارع وفي كل مكان حتى في أ م العلم ك ن ا في الجامعات وفي المدارس ب ت ل ا ق ي م ن ا ظ ر من المستحيل أ ن تتخيل أ ن ه ا توجد إ ل ا في م ل ه ا مثلا لكن سبحان الله ا في ا ل ج ا م ع ة مكان العلم في م ك ا ن المفروض ا ل ن ا س تركز فيه اكثر تركيز على رفعه هذه ا ل أ م ه ي ق و ن ي في ا ل ل ه من المؤكد أ ن ا ل ق ر آ ن حق لا باطل فيه وصدق لا ت ذ ب فيه ا ل ق ر آ ن يقول كنتم خير أ م ة اخرجت للناس ي ق و ل وكذلك جعلناكم أ م ة و س ط ة يبقى نعيد مش في ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن صادق ا ل ق ر آ ن حق لكن نعيد فينا احنا, احنا معرفناش نطبق ا ل ق ر آ ن كويس معرفناش نطبق س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كويس ع ش ي ن كده حصل فينا اللي حصل أ ن ا لا أ د ع و إ خ و ا ن ي في الله ا ل ا ل إ ح ب ا ط مع كل اللي قلته د أ ن ا لا أ د ع و ل ل إ ح ب ا ط ولكن أ د ع و إ ل ى البناء إ ل ى إ ع ا د ة بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ى إ ع ا د ة ترميم ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ى إ ع ا د ة ترميم الصدع الكبير الذي حدث هناك أ م ل إ خ و ا ن ي في الله في إ ع ا د ة البناء بل هناك يقين في إ ع ا د ة البناء والله ستقوم ا ل أ م ة من جديد هذا يقين هذا ما وعد الله عز وجل والله عز وجل إ خ و ا ن ي في الله لا يخلف ا ل م ع ا د الله عز وجل يقول في كتابه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ليس بس في يوم ويوم ا يقوم الاشهاد وسيبلغ في الحديث ملك امه المسلمين اخواني في الله حتما مشارق الارض ومغاربها هذا وعد الصادق المصدوق ص لكن ى الله عليه وسلم ل في نقطة ا ل يقين د ي ت انا م ح ت ا ج ت ك ل م م عاقل في ن ق ط ت ي ن او تعليقين ع ن ق ط ة ا ل يقين انا ل ق ط ة ل ل ا و ى اننا ن ر ي د يقين ا مثل يقين ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه م اجمعين يقين ا ل ص ح ا في ا ل ا ح ز ا ب رغم و ت ا ك د من ان شاء الله في السنه ن م ر ع ل ي ه ب ا ل ت في ص ل في غ ز و ا ل ا ح ز ا ب و ا ل ا ح ز ا ب متجمع ة حول ا ل م د ي ن ة ا ل من و ر عشرة ة الورع ل تخيل هذا الرقم كان ضخم جدا في زمان ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وقت ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم في لقاء كده تم بين ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم وبين بني شيبان سنعرض له ان شاء الله في هذه ا ل س ل س ل ة بن ي شيبان كانت تتحدث عن نفسها بانها ق ب ي ل ة ك ب ي ر ة جدا ع ز ي ز ة كان يقول الرجل منهم إ ن ن ا لنزيد على الالف ل ف تخيل رقم د و ن يغلب ل أ من كله تخيل بها ع ش ر ة آ ل ا ف يحيطون ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ض ا ئ ق ة ش د ي د ة جدا جدا ورسول ه صلى الله عليه وسلم ف يكسر وسط هذه الضائقة ي الحجر صلى الله عليه وسلم بيده يضرب الحجر الضخم الذي ا س ت ع ف ى على الصحابه يقول بسم الله ثم ضرب ضربه وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام والله اني لانظر قصورها الحمراء الساعه ثم ضرب الثانيه ة ف ق ط ع آ خ ر فقال الله أ ك ب ر أ ع ط ي ت فارس والله إ ن ي لابصر قصر المدائن ا ل أ ب ي ض ثم ضرب ا ل ث ا ل ث ة فقال بسم الله فقطع ب ق ي ة الحجر فقال الله أ ك ب ر أ ع ط ي ت مفاتيح ي م ن والله إ ن ي لابصر أ ب و ا ب صنعاء من مكان سبحان الله تخيل حال ا ل ص ح ا ب ة ه م عملين يسمعوا تبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح فارس وفتح ب الشام وفتح ب اليمن وهم في هذه الضائقه ة المؤمنون قالوا كما ا ل ل وصف الله عز وجل في ك ت المسلمون ب ا ك ر ي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا و الأحزاب الله ما هذا رأى ر و ه الله ورسوله وصدق و ا ا إلا إيمانا ذ دعم ت س س ل ي م ا ا ب ح الله المسلمون الضائقة هذه في علموا أ ن نصر الله عز وجل قريب ل أ ن نصر الله عز وجل ي أ ت ي بعد اشتداد الازمات لكن حل م ن ا ف ق ت شكل ه المنافقون لما ش ه د و ا ل ف ج و ة ا ل و ا س ع ة جدا بين إ م ك ا ن ي ا ت المسلمين في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وبين إ م ك ا ن ي ا ت ا ل أ ح ز ا ب قالوا كما وصف الله عز وجل في كتابه الكريم و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا هكذا قال المنافقون هكذا قالوا لما اعتمدوا فقط في تقييمهم على ر ؤ ي ة ا ل ف ج و ة ا ل و ا س ع ة ا ل ض خ م ة بين حال المؤمنين في هذه ا ل ل ح ظ ة وبين حال الكافرين لم يقدروا قدر الله عز وجل لم يقدروا عظمه ز وجل يقدروا لم ع الله عز وجل, وجل المناسقون لا يؤمنون فكان هذا هو التقييم أ م ا المؤمنون الصادقون الذين يعلمون قدر الله يعلمون وجل عز قدر فعلموا أ ن النصر قريب جدا جدا النصر قريب جدا ل أ ن ا ل أ ز م ة اشتدت ا ل أ ز م ة الان آ ن إ خ و ي في ا ل ل ه في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة اشتدت جدا واستحكمت حلقاتها و س ي أ ت ي النصر إ ن شاء الله رب العالمين كانت هذه نقطة في أن كيقين دورك دورك التعليق اليقين أننا يقينا الصحابة في غزوة الأحزاب النصر شاء الله النقطة الثانية الهامة جدا أنه أين دورك؟ إيه دورك في بناء هذه الأمة الإسلامية نقطة نريد إن أنه أين وسيأتي هذه إيه هذه غزوة في في في على ما ك ت ي ر جدا منستنى ناس من بره تعيد ي ي ج ت بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من جديد لكن أ ي ن الدور الذي كلفك الله عز وجل به ل إ ع ا د ة إ ع م ا ر ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ل إ ع ا د ة ترميم ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ل إ ع ا د ة بناء الامه أ م ة ل ل إ س ا ي تاني في ة الصدارة عشان ترجع ع كما و ض الاسلاميه ا ل وجل ل ل ه عز أخرجت كنتم ن أمة خير ك نفس إ خ و ن نفس ي في الله كل ب ا كسبت ر ه ولا تزر و ا ز ر ة وزر ة أ خ ر ى ان قصر كل الناس في أ ع م ا ل ه م فلن يحاسبك الله عز وجل إ ل ا على تقصيرك أ ن ت فقط هكذا وعد الله عز وجل وهذا من عدل الله عز وجل ط ي ب إ علاقه بناء ا ل أ م ة ب د ر ا س ة السيره ا ل ن م ي ة كل واحد دلوقتي واحد الله عايز ب و ع ل ى م ن ه ج ه في ناس تقول لك لنعيد بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ناخد المنهج الاشتراكي نقعد في كلا سنوات عشر سنوات, عشر سنوات، عشرين س ن ة ثلاثين س ن ة نمشي مع المنهج الاشتراكي وبعدين نتبين انه منهج خ ط أ حتى في بعض الدول تستمر فيه بعد ما اخترعته ل ل اللي د و ا وبطلته خ لكن ا ص ل سبحان الله دول ت ا ن ي ة تقول لك ناخد المنهج ا ل ر أ س م ا ل ي سنوات وسنوات أ ي ض ا في ا ل ر أ س م ا ل ي دول تقول لك نطبق القران الفرنسي والله ده قران كويس ن ا س ا ن ي ة تقول لك لا لا, لا قران انجليزي ل إ لا ايطالي ل لا كذا لا كذا و ن ق ع م ن ل م من الشرق ومن الغرب ونختلف ونتصارع ونتشاحن ليه المختلفين عن م ن ا ه ج طب لما يجي وقت الاختلاف نامل ايه نحكم مين اجمع ل ن ص ي ح ة رسول الله سعى سلم. مثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم يصف مثل هذا الموقف عن العرباض بن ش ر ي ة رضي الله عنه و ا ر ب ا ه قال و ع ظ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة م و د ع ف أ و ص ن ا وصيبا بعد وفضل الله صلى الله عليه وسلم تنفع إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن ت أ م ر عليكم عبد ثم اسمعوا إ خ و ا ن ف لنا ا ل م سيقوله ا ل آ ن يقول صلى الله عليه وسلم و إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ه ا ه م ش ك ل ة نحن فاجبه اختلاف كثير يا ترى منهج دا ولا منهج دا ولا منهج من الشرق ولا منهج الغرب اختلاف كثير نعمل ايه فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د تمسكوا بها جدا عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل ب د ع ة ضلال من هنا إ خ و ا ن ي في الله كانت د ر ا س ة ح ي ا ة رسول الله سبحانه و د ر ا س ة ح ي ا ة الخلفاء ا ل ر ش د ي ن المهديين أ م ر ا حتميا لمن أ ر ا د أ ن يهتدي إ ل ى الطريق الصحيح لبناء الامه الاسلاميه مش هينفع نبنيها على غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجموع إ خ و ا ن ي في المخدرات ل ه ا نتحدث عن جانب من ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن العهد المكي من ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة وليس الغرض إخواني في الله في من وراء هذه ا ل م ج م و ع ة استقصاء كل و ا ق ع ة حدثت في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتره ة مكة ذ ا أ مكه ر شرفه يطول ويعجز البيان إخواني في نستطيع النصية وصفه فعلا لماذا في الله لن عن ل أولا ل ما مكة حدث في فترة أ ن ا وبالذات منذ رسول الله الله قد بدقة سجلت رسول وسلم صلى عليه بعث منذ و إ ل ى النات كل ل ح ظ ة في ح ي ا ة ر س و ل الله س ل م منذ أ ن بعث و إ ل ى النات سجلت لم تسجل ح ي ا ة إ ن س ا ن على وجه ا ل أ ر ض إ خ و ا ن ي في الله بهذه ا ل د ق ة حتى دخل التسجيل إ ل ى أ د ق تفاصيل ح ي ا ة ر س و ل الله س ل م دخل إ ل ى بيته دخل إ ل ى كل ن ق ط ة لا يتخيل إ ن س ا ن أ ن ه ا توصف في ح ي ا ة إ ن س ا ن دخل إ ل ي ه ا التسجيل ولعل سبحان الله من حكم زواجه صلى الله عليه ل و س من م عدد كبير من النساء أ ن ينقلن ا ا ل ح ك م ة التي تعلمنها من ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ش خ ص ي ة ا ل د ا خ ل ي ة التي لا يراها غ ي ر ه م لي هذا ليه التسجيل الدقيق ض ا ل الكبير ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم ق د و ة ك ا م ل ة وليس بعده ن ب ي إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله ك ث ي ر إ ح ن ا مطالبين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خ ط و ة من خطوات حياته مطالبين باتباعه في رضاه صلى الله عليه وسلم وفي غضبه مطالبين باتباعه في ح ز م ه وفي سروره في ح ل ه وفي ت ر ح ا ل ه في كل ل ح ظ ة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم إ ذ ا رضي فهذا هو الموضع الذي يجب ان نرضى فيه و إ ذ ا غضب فهذا هو الموضع الذي يجب ان نغضب فيه هكذا خ ي ا ف د ر ا س ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ا ل أ م ر الثاني ا ل ل ي خلى إ ح ص ا ء كل أ م ر في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صعب هو التنوع العجيب في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ت ا ر ة يكون مطاردا معرضا ل ل أ ذ ى و ا ل ا ب ت ه ا د يعني زي م ا شفنا و مثلا في حادث ا ل ه ج ر ة ب ص و ل الله صلى الله عليه وسلم قوه وصديق أ ب وفي بكر بث يهربوا من أهل مكة رضي وأرضاه خارجين ورسول الصديق الله اثنين الله أهل صلى الله عليه عنه من وسلم في ذلك وكذلك بطلوب الرأس وكذلك الصديق الله بكر أبو رضي ع نفس ه وأرضاه الهروب وقت كان صلى الله عليه المنورة يوم وقت الرسول أن المدينة دا كان إلى إلى يصل صلى من عيش كم وسلم بعد ي وفي ه ف ن س ي ر ة هذا الرجل تجد أ ن ه ممكن في ا ل أ ر ض يرسل الرسائل إ ل ى كل عظماء ا ل أ ر ض من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ك س ر ة ع ظ ي من محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ى قيصر عظيم الروم إ ل ى المقوقص عظيم مصر إ ل ى كل ملوك ا ل أ ر ض في زمانه ش و ف الفرق الضخم جدا الهائل بين ح ا ل ة كان يعيشها صلى الله عليه وسلم وبين ح ا ل ة أ خ ر ى يعيشها الرجل ذاته ث ا ر ا تجد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاهد قوما و ت ا ر ة يحاربهم يا ترى ايش مانعاهد في الزمن ده ويش م ا ن يحارب في زمن ت ا ن ي ت ا ر ة يكون فقيرا معدما يربط على بطنه حجرين من الجوع لا يوقف في بيته لا ث ل ا ث ة اهل في شهرين وفي وقت ت ا ن ي من ا ل س ي ر ة تجد ان هذا الرجل ذاته قد اصبح غنيا ت أ ت ي ه الاموال من كل بقاع ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ينفق في سبيل الله انفاقا غير مسبوق يعطي هذا م ئ ة من ا ل إ ب ل وهذا م ئ ة من ا ل إ ب ل وهذا أ ك ث ر وهذا أ ق ل سبحان الله ينفق انفاقا عجيبا يبهو شوية دنيل الذي يتعامل مع المشركين يتعامل مع اليهود يتعامل مع النصارى يتعامل مع المنافقين يتعامل مع المؤمنين تاره ينتصر في حياته يمزن في حياته ده هو وتارة نفس لكن من النصارى فئر أصبف الرجل الرجل تارة مع مع مع مع مع كل تنوع ممكن يحصل في ح ي ا ة رجل او في حياه امه حدث في حياه ة رسول ل ل ا صلى احصاء الله عليه وسلم يخلي كل السيرة تلاحظ كل المتغيرات اذا امر مواقف امر جدا انك حياة هذه صعب صعب مجموعة الصعب رائعا عظيما رسول سلم من ان المحاضرات الثالث عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيل العظيم خلق أ ح د ا ث ا لا ن ه ا ي ة لها تعجز والله إخواني في الله في عشرات المجلدات على حملها ا ل إ ن س ا ن العظيم إ ذ ا عاش في مجتمع من الناس الهمل الذين ليست لهم ق ي م ة لا تكون هناك أ ح د ا ث انما الرجل العظيم الذي يعيش في وسط عظماء يتفاعلون معه ب ص و ر ة إ ي ج ا ب ي ة تماما في كل ل ح ظ ة من لحظات ا ل ح ي ا ة يتحركون ب ح م ي ة يفكرون ب ج د ي ة يتناقشون بفهم ووعي و إ د ر ا ك يفكرون بذكاء كل بكر كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك هؤلاء الصحابة قصة ضخمة في حد ذاته. أبو بكر مثلا المجندات لواصل رسول الله سلم علي كذلك السيدة عائشة، كذلك السيدة حفصة، كذلك السيدة الصفية واحد أبو مواقفي ذاته عايز عشرات عثمان عائشة حد حقصة من ضخمة مع عمر قصة في وعدي ع م الامر ا م ه الرابع ا الصحابة النهاية رسول ل ل صلى الله الأمر عليه وسلم الخطير جدا ا ل أ ح د ا ث ا ل ع ظ ي م ة التي تحدث في ح ي ا ة الناس كلما عظم الحدث كلما احتاج إ ل ى د ر ا س ة وتحليل ووصف وشرح أ ح ي ا ن ا تمر على ح ي ا ة الناس عشرات السنين دون حدث عظيم يؤثر في ح ي ا ة مجموع البشر لكن ا ل أ ح د ا ث ا ل م ؤ ث ر ة تحتاج إ ل ى تفصيل و د ر ا س ة ممكن تلاقي د و ل ة تعيش عشرات السنين دون أ ن تجد في حياتها حدثا ضخما مؤثرا شوف مثلا لما حصل في مصر حرب رمضان ا ل م ب ا ر ك ة نسال الله عز وجل أ ن يعيد للمسلمين أ م ث ا ل ه ا لما حصلت حرب رمضان شوف اد ايه تحليل واد ايه وصف واد ايه د ر ا س ة لمثل هذه الحرب و ه ي حرب حصلت من ثلاثين س ن ة و إ ل ى ا ل آ ن نكتب عنها وسيظل يكتب عنها المحللون والمؤرخون ل أ ن ه ا حدث كبير تخيل بقى ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده في كل سنه موقعه حربيه ضخمه أ ر ب ع ة هجريه بنو النضير خ م س ة هجريه ا ل أ ح ز ا ب و ب ن ا ل ق ر ي ظ ة وبنو المصطلق وهكذا عد بقى في كل ح ي ا ة رسول ه صلى الله عليه وسلم وشوف د إ ح ن ا محتاجين لتحليل واد ايه محتاجين ل د ر ا س ة ا ل س ي ر ة إ خ و ا ن ه في ا ل ل ه م ع ي ن لا ينبض وفي كل زمن ينظر و ا مفكرون في هذه ا ل س ي ر ة سيستخرجون منه الجديد مع أ ن ه سبحان الله تتفكر في نفس الحدث آ ل ا ف من ا لكن م ف ر ي ا ل م ا الثراء ي ن لكن قبل ذلك هذا م ن ح و ظ في أ ح د ا ث السيره ة النبوية يبقى ده هدف كبير نحن إ النبويه د ة بناء ا أ م الإسلامية ة بدراسة السيرة ا ل ة ا ل م ر المشرفة دراسة للسيرة ستخرج دراسة أكبر ة إخواني منها إن شاء الله بثوائد لكن إحنا بعض القواعد اللي ستناطب أثناء دراسة كل حدث هنستفيد إن شاء الله استفادة أكبر واستفادة لله لكن لو كل مغنى آمق هنستفيد أي حدث إن إن نحن نحن نحن نحن ببعض من خ ل القاعده دراسة السيرة أربع النبوية شاء الله المغنى في نحط إن و لما على كل حدث حاول تلاحظ القواعد دي في كل、حدث. كل تمر موقف يعد حدث حدث دية في جرب كده عليه تطبيق القواعد دور. القواعد الاولى ق الأربع ا ق ا ا ع د ة ل ل أ و ب ن ق و ل أ ن ن ا في هذه ا ل س ي ر ة نريد أ ن نفقه المصدر ا الثاني للتشريع في الدين الاسلامي إ س ل م المصادر ي التشريع في الدين إ كثيرة المصدر الأول بلا جدال هو ا ل ق ر آ ن الكريم والمصدر الثاني بلا جدال أ ي ض ا هو ا ل س ن ة المطهره السنه المطهره تعريف كلمه السنه هي كل قول او فعل او تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما سكت عنه وإما استحسنه. يا دي السنة المطهرة مش ممكن هتعرف تفهم السنة من استحسنه يا السنة السنة دراسة السيرة سكت هتعرف عنه النبوية دي غد يبقى مصادر التشريع ا ل ر ئ ي س ي ة هي ا ل ق ر آ ن والسن ة في مصادر ت ا ن ي ة ك ت ي ر في ا ل إ ج م ا ع في القياس في الاستحسان في مصالح ا ل م ر س ل ة لست ص ح ا ب العرف ح ا ج ة ك ت ي ر جدا اختلف الفقهاء في ترتيب هذه المصادر ا ل أ خ ر ى لكن لم يختلف أ ح د في أ ن ا ل ق ر آ ن هو رقم واحد و ا ل س ن ة هي رقم اثنين ودولت ما فيش عنهم ب د ي ل السنه يا اخواني في الله في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في التشريع ا ل إ س ل ا م ي وكذلك ا ل س ي ر ة لفهم ا ل س ن ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في التشريع ا ل إ س ل ا م ي الله عز وجل يقول في ك ت ا ب الكريم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكرى لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م من غير ا ل س ي ر ة من غير ا ل س ن ة مش ممكن تعرف تفهم ا ل ق ر آ ن الكريم نفسه يبقى ناخد بالنا لما نمر على حدث من أ ح د ا ث ح ي ا ة رسول ا ل ل ه ص ل ى الله, الله ع ل يبقى ه وسلم احنا بنمر على أ م ر من الامور ا ل ت ش ر ي ع ي ة ل ح ي ا ة المسلمين ا ل ت ش ر ي ع ي ة في ا لدينا ل اسلام ي ل ك ن ي د ح ن ا ن د ر س ا ل س ي ر ة ب ن د ر س دين دراست ا ل س ي ن ا م ج ر د ش ي ء لطيف ب ن ق ر ه و م ج ر د شيء ب ن ت س ل ب ق ر ا ء ت ي ه و م ج ر د سيره ة رجل لا عظيم و ده د ي اللي ن ك هو ده هتقابل به ر ب ن ا س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى هو د ه ه اللي ت س أ ل ك ع ن ه ل و ف ه م ت ا ل س ي ر ة صح و ط ب م ت ا ل سيره ة صح ت ع ر ف ب ع د كده ان شاء الله تقابل ر ب ن ا ب و ج ه حسن و ب ع م ل صالح لكن ح ذ ر ك م ت ح ذ ي ر خطيف جدا ه ن ا طائفة ك وللاسف الشديد بعضهم من المسلمين ط ا ئ ف ة تشكك في أمر امر ل س ن ة تشكك في أ ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة تزعم أ ن ه ا تكتفي ب ا ل ق ر آ ن الكريم و سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ت ن ب أ بهذه ا ل ط ا ئ ف ة في الحديث الذي رواه أ ب و داود والترمذي يقول, يقول يوشك رجل منكم متكئا على أ ر ي ك ت ه شو بالتصوير؟ ي ع ن ي و ا ح د ي كلام من اي اعتماد م ا ل ان ي ك ل م أ ي كلام من غ ي ر أي ا ع ت ن ا ج م ت ك ئ ن هناك اي كلام من اجل ا يكون هناك اي كلام من اجل يكون ه ك اي كلام ن اجل ي ن ه ا ك ا كلام ن اجل ان ي ك ن ه ن ل ا م من ا ل ان يكون ا ك اي كلام من اجل ان يكون هناك اي ل ا م من اجل ان يكون هناك اي ك م ن اجل ان ك و ن ه ا ب ا ل ل ه ف م ا و ج د ن ا ف ي ه م ن ح ل ا ل يكون هناك اي ك ل م ن اجل ا و ج د ن ا ف ي ه م ن ح ر ا م ح ر و ن ا ه شوف ر ص م م اجل ي ك و ل ه ي ك أ ل ا و إ ن م ا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله مثل الذي حرم الذي الله عز وجل ونحن م استمعوا ن بنقول لهم ا إ ل ى كلام الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم الذي تؤمنون به يقول الله عز وجل في كتابه من يطع الرسول فقد أ ط ا ع الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يحكموك أ ن ت يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقول ح ك ي و ا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فامتهوا ا ل ص ح ا ب ة ي خ و ا ن ي في اللندن كم يفرقون أ ب د ا بين ق ر آ ن وبين س ن ة أ م ا بعد لو كان واحد لا يؤمن ب ق ر آ ن أ ص ل ا و ب أ و ا م ر ا ل ق ر آ ن فاعني ايه لا داعي للكلام معهم ا ل أ م ر م ا ه م منقطع فإحنا في كل حدث من احداث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك ممكن يكون ده امر تشريعي ممكن ده يكون امر جزء من الدين لابد انك تاخد بالك عشان تطبقه ولو ما ط ب ق ت ه ش ممكن تضل ممكن تبعد ممكن تقابل الله عز وجل فيقال لك سحقا سحقا خلي بالك الامر خطير يبقى ده ا ل ق ا ع د ة ا ل ت ا ن ي ة هي التعرف على شخصيه ة رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم هو عزين نعرف مين رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير البشر أجمعين خاتم المرسلين وسيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ش خ ص ي ة عظيمه ة كما ذكرنا في أ و ل ا ل م خ ا ب ر ة بل هي أ ع ظ م ش خ ص ي ة سارت على هذه ا ل أ ر ض منذ بدء الخلق و إ ل ى يوم القيامه ة شخصية جديدة نامة بالدراسة ن سنعرفها عن إن عن من لكن هناك شئهان ا أشياء الله المجموعة المجموعات التالية شاء الله والتي جوالب حياة رسول الله ك كثيرة في وفي ستتحدث رسول رسول مختلفة سلم سلم هذه نريد أ ن نعرفه عن شخصيه ة ر س و الرسول ل ونضعه في أ ذ ه ا ن ن ا بوضوح عند كل موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم اهم ح ا ج ة في حياه الرسول انه رسول رسول من عند من من عند رب العالمين قعد ا كده بقى افكر في كلمه ديال شويه هذا رسول رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى شاء الله عز وجل إ خ و ا ن ي في الله أ ن لا يكلم عباده في الدنيا كفاحا هكذا أ ب ق ى ذلك جزاء ونعيما لمن دخل ا ل ج ن ة وشاء كذلك أ ن يخاطب عباده عن طريق رسول من البشر ومن كل الخلق إ خ و ا ن ي في الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس عنه سبحانه وتعالى إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقته ما هو إ ل ا ناقل عن رب ا ل ع ز ة سبحان ه وتعالى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى وعلى هذا القدر من ا ل أ ه م ي ة يجب أ ن يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القدر من ا ل ع ظ م ة يجب أ ن تؤخذ س ي ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السيره ة إخواني ا ل ل هي النموذج العملي التطبيقي الذي رسمه الله عز وجل لخلقه كي يقتدوا به ويقلدوه رسوله عليه وسلم ا ل س ي ر ة هي الكتالوج بتعني نحن المؤمنين هي الدليل في الصحراء لما ت ب و ى في الصحراء وعايز توصل هي ا ل س ي ر ة التي توصلك هي ا ل ب ص ل ة في البحر من غير الدليل ومن غير ا ل ب ص ل ة ومن غير ا ل س ي ر ة نهلك لا م ح ا ل ة لو ثبت فعلا اخواني في الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فهو ع فعل ل ف ما أ ر ا د ه الله عز وجل منه حتى النوافذ النوافذ الاخواني في الله ليست من اختراع الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس تفتكر ان يعني الفرد الظهر ل اربع ركعات هو د ه اللي فرض ربنا سبحانه وتعالى هو د ه اللي اوحى به الله عز وجل وبعدين رسول اجتهادا ل سلام منه وتطوعا يعني قال ركعتين قبل و ا ر ب ع ة قبل و ا ر ب ع ة بعد لا الوضع مش كدا الله عز وجل قد شرع فرضا للظهر اربع ركعات وشرع ايضا ا ل س ن ة او ا ل ن ا ف ل ة التي جاءت قبله وجاءت بعده لكن جعل هذه فرضا وجعل هذه ن ا ف ل ة كل شيء في ا ل آ خ ر مرده إ ل ى الله سبحانه وتعالى حتى إ خ و ا ن ي في الله لو في حدث من ا ل أ ح د ا ث اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ا ل أ و ل ى يعني ك ا م ف ر و ض يختار رأي واختار رأي واختار أ ق ل منه درجة ينزل الوحي يعدل المسار ينزل درجة يعدل الوحي ويختار لرسول الله ص و ب ا ل أ ك م ل الله ذ ي ي ص ح ل ذ ه ا ل أ م ف ي ز م ا ن ه وسلم ي الاختيار ه الاصوب عظيما من جدا ا أ ه م ي ة إ ح ن مش ش بندرس أي خ ي شخصية ة إحنا بندرس ر س ل من ر ا ل ع ا ل م ي ن ل الذي أو و مش بس س ر ه ا خ ر ا ل ر ح لهذه و ا ل ن ن ب ي ي ا ق ا ع د ة ت ا ن ي ة م ن ا ل ق و ا ع د ا ل ل ي م ف ر و ض ن ح ط ه ا في ذهننا عند ك ل حدث م ن أحداث ا ل ي النبوية وحي العالمين ر رب ة أننا نتعامل ا ل من مع ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة إ خ و ا ن ي في الله هي أ ن نتعلم كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم الله يجب أ ن يفوق كل حب إ ن لم يحدث هذا الحب فهناك خلل في ا ل إ ي م ا ن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لا يؤمن أ ح د ك م حتى يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه منا سواهما يقول في حديث اخر و خ لا ب ل ل ك من ا ح د يؤمن ث لا ي العبد حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من أ ه ل ه وماله والناس أ ج م ع ي ن حديث إ خ و ا ن ي في الله في البخاري ومسلم حتى كلنا إ خ و ا ن ي في الله حفظين وعرفين الحوار اللطيف الذي دار بين رسول الله وجاء ل م وبين عمر بن القطاب عمر في صحيح البخاري قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ل أ ن ت أ ح ب إ ل ي من كل شيء إ ل ا نفسي إ ل ا نفسي كلنا على ف ك ر ة بنحب نفسنا حب جامد جدا وخلي بالك وقف و ق ف صادقه كده زي ما سيدنا عمر وقف مع نفسي وقفه صادقه و ر ج ع نفسك يا ط ر ى بتقدم احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نقطة م ن ن ق ظ م حياتك ولا ا ل حب بتاعك حب سطحي بتقدم حب حاجات ت ا ن ي ة كتير في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر قال انا لا اقدم حبك على كل حب إ ل ا نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ك من نفسك سبحان الله س ب ح ن ه و ت ع ا ا ل إ ي م ا ن إ خ و ا ن ي فلا لا يكتمل حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ك من نفسك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ف أ ن ت ا ل آ ن والله أ ح ب إ ل ي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الان آ ن ي عمر ا ل آ اكتمل الصدق ل الآن إ ي م م ا ا ن ك ت مع الله عز وجل لن تكون صادقا مع الله عز وجل في اتباعه وفي محبته إ ل ا بالتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جلدكم ولله ا غفور رحيم د ر ا س ة ا ل س ي ر ا ء خ و ا ن ي في الله تعين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ض ي ة م ح و ر ي ة في إ ي م ا ن العبد التعرف ا ل س ط ح ي على ش خ ص ي ة ا ل ن ا ه لا يتولد عنه عميق الحب انما التعرف على دقائق ا ل ح ي ا ة اكتشاف مواطن ا ل ع ظ م المختلفه في ا ل ش خ ص ي ة التي ندرسها هي التي تولد الحب في قلب الانسان ولا أ ح س ب إ خ و ا ن ي في الله لا أ ح س ب إ ن س ا ن ا صاحب ف ط ر ة س ل ي م ة ي ق ر أ أ و يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه وكلما عرفته اكثر كلما أ ح ب ب ت ه أ ك ث ر كلما ازداد إ ي م ا ن ه ع ل ا ق ة ت ف ا ع ل ي ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في ح ي ا ة المؤمنين ا ق ر أ اخي في الله عن اي موقف من مواقف السيره ح ت كده ف ص ب ع ت بصوره عشوائيه على اي موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته منذ ولد ه والى ام مات صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ا ق ر أ مثلا عن معاملاته ازاي كان بيتعامل في بيته مع ز و ب ت ه مع بناته ا ز ي كان بيتعامل مع اصحاب ا ز ي كان بيتعامل حتى مع اعدائه ا ق ر أ عن جهاده عن اي غزوه قادها صلى الله عليه وسلم اقرأ عن صدقه ع ن ا م ا ن ت ه عن ش ج ا ع ت ه ع ن ت ق ر ا ولكن عبادته ع ن ق ض ا و ه ع ن س ي ا س ت ه اقرا أ عن ل م ع ا ه د ا ت ا ل ت ي ع ق د ه ا ص ل ى الله عليه و س ل م اقرا أ عن ل ط ا ئ ف م ث ل ا ك خ ي في ا ل ل ه اقرا أ عن ل ه ج ر ة اقرا ولكن اقرا و د ع ن فتح م ك ة ع ن ا ي موقف ك م ا ذ ك ر ت ل ك وستحب ر س و ل الله صلى ا ل ل ه عليه و س ل ك ن ان اقرا ولكن ع م ي ق ر ا ولكن ان ا ل ل ه لقد عد الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ن ع م ة و م ن ة منه على الخلق قال الله عز وجل في كتابه لقد من الله على المؤمنين من فكر كده ايه ماعمل ك ل م ة د ي لقد من الله على المؤمنين ان بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ا ذ ا قعد من القواعد ا ل ه ا م ة جدا اللي تحطها دماغك وانت السيرة انك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على في بتدرس تحب قل ان تستطيع ركز في كل حدث ا كان تذرع الحب قلبك في وإلا اباؤكم و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم و أ م و ا ل اقترفتموها وتجاره تخشون فسادها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله و ج ه ا د في ي س ب ل ه الله فتربصوا حتى يأتي ب أ م ر ه و ا ل ل ه لا ل ا يهدي ق و مش الفاسقين المسألة م م س أ ل ة بس ارتفاع فقدر ي ا ل إ ي م ا ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة تهديد ب أ ن تكون من الفاسقين كما قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى دي القاعده ة الثالثة ويقاعدة ي الرابعه ة ا ي ل ل و ي ة ا ا ل ق و ا ل ا خ ي ر ة اللي ح ط ا ف ه مغنى أ ث ن ا ء د ر ا س ة هذه ا ل س ي ر ة ا ل ش ر ي ف ة هي أ ن نتعلم ا ل ح ك م ة من خلال دراستنا لجزئيات ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ح ك م ة أ خ ي في الله هي أ ن تعرف كيف تضع ا ل أ م ر في نصابه كيف تفضل ر أ ي ا على ر أ ي آ خ ر ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ا ل ح ك م ة بعينها إ ذ ا اختار ر أ ي ما فهذا هو ا ل ر أ ي الحكيم إ ذ ا فعل فعلا ما فهذا هو الفعل الحكيم هكذا دراسه ا ل س ي ر ة ت ع ل م ن ا الحكمه ا مثلا الله يعني حكمته صلى الله عليه وسلم في ارقى م امتلاك, أو كل فن امتلاك ازاي ممكن ل القلوب كل القلوب ل ا إزاي ا ك أو فن س السلام و ل يكسب ل و ب صورها د ق فقط ق ا كان ئ ه بل يمتلب ل أ ودي وفصلنا جدا شيخنا تفصيل ضخمة ضخم بها ولا داعي ل إ ع ا د ة ما ذكرناه من قبل ل ذ ك الوقت ح ك م ة أ خ ر ى في منتهى ا ل أ ه م ي ة وركز معاي حكمه ة س م المرحليه الاعتراف إ خ و ا ن ي في الله بما يسمى ب ث ق ه الواقع اللي بانك الكلام دا الأهمية والله、يعني. الرسول السلام كان في فترة من فترات حياته حوالين الكعبة أليه عليه تلتمية معولا ليكسر في في بيتوت وفيها وستين منتهى من صنم ما صنما فترة رفع تخيل ثلاثه عشر س ن ة يطوف بالكعب صلى الله عليه وسلم وبها ثلاثمئه وستين صنم ثم سبحان الله ياتي وقت تاني على رسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا في يوم ك ذ الرسول أو دون في سنة كذا ا صلى الله عليه وسلم ا ل كان ل م مش ده ي ع ن ط ر ي ق دراسة ا ل س ي ر ة الرسول ل ك ه ثلاثه عشر مكة ب س ن ة وفيها الرايات ا ل ح م الحمر طبعا هي ا ل م ع ل ق ة على خيام الزانيات تعلن عن نفسها أ ن ه ا تزني ده الله وسطيه كان كان كسر عايش ما خيام الرايات زمن سلم وعمره حطم خيمة من الحمر رسول أو لكن ي ي ا ل ظرف تاني رضا سلام لا يتنازل فيه عن ا ق ا م ة الحد على ا م ر أ ة و ا ح د ة زنت على ا ل غ ا م د ي ة لما زنت اصر الرسول صلى الله عليه وسلم على ا ق ا م ة الحد عليها لانها زنت فدوقت ودوقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمن ي ع ه د اليهود وفي زمن تاني بعدها يحارب اليهود م ن ف ع ش تقول ي انا عهد اليهود من غير مدرس الظروف والملابسات التي كانت حول ا ل م ع ا ه د ة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جايز ا هو ده وقت لم ح ر ب و يكن يعرف وقت جاهز يكون ه و د ا ت ا ل م ع ا ه د ة مش ن نعرف كده الا عن طريق د ر ا س ة ا ل س ي ر ة ا ل ح ك م ة في اختيار القرار المناسب في الوقت المناسب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكف يده يوما عن القتال ويوما يقاتل من قاتله ويوما يقاتل كل الكفار يوما صلى عليه وسلم كل يده عن يقف من يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على آ ل ياسر على ياسر وعلى س م ي ة وعلى عمار وهم يعذبون تعذيبا أ ل ي م ا شديدا التعذيب الذي أ د ى إ ل ى قتل ياسر و س م ي ة رضي الله عنهما يمر عليهما وهما يعذبان فيكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم صبرا آ ل ياسر ف إ ن موعدكم ا ل ج ن ة لم يرفع صلى الله عليه وسلم سيفا ليدفع به أ ب ا جهل ا لم ذ ذ ي ي كان ع ب ه ا لم يامرهم ف ع ل ذلك صلى ل ل عليه ل ه و س ولم م ي أ أحدا شبابي من يأمر بقتل ابن العوام أو ا أو ابي ل ن الزمن في يأمرهم أبي بقتل جهل او بقتل أ ب ي سفيان أ و بقتل أ ب ي لهب وعندهم مبررات ك ث ي ر ة ممكن نقول والله عشان ا ل د ع و ة تمشي في م ك ة لا م ع م ل ك ش ك ل ه ص ل ي ه و ح لكن خلي بالك في يوم تاني من أ ي ا م رسول الله صلى الله عليه وسلم سير جيشا كاملا لحرب اليوث ه بين قيقاع لقتل رجل مسلم واحد بعد كشف ع و ر ة ا م ر أ ة م س ل م ة و ا ح د ة تخيل ش م ا ف ر ق ض خ م بين الموقفين الرسول صلى الله عليه وسلم سير جيشا لحرب الروم تخيل الروم كم دوله منتاد بقاعه في ذلك الزمن لقتل رجلين من المسلمين بس ه ا زمن وزمن مات كان زمن ت ا ن ي أ و ل العهد في ا ل م د ي ن ة غير آ خ ر العهد في ا ل م د ي ن ة غ ز و ة بدر غير غزوه اسد خلي بالك وانت بتدرس كل موقف الظروف ا ل م ح ي ط ة بذلك الموقف لو عملت كده هتقدر تفهم ما يسمى بفقه الواقع أ و ب ح ك م ة المرحليه في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ك م ة ت ا ن ي ة أ ي ض ا في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ح ك م ة التدرج التدرج في ا ل ت ر ب ي ة التدرج في تغيير المنكر شفنا ازاي تحرم الخمر مثلا حرمه بالتدرج ّ مش م ر ة و ا ح د ة يمتنع الناس عن الخمر التدرج ّ في تحريم الربا التدرج ّ في أ م ر الناس بالجهاد في سبيل الله كل ده أخذ وكل حكمة حكمة حكمة وكذلك جعلناكم مراحل ومراحل طويلة مرحلة صلى الله عليها مرحلة تانية. في حكمة تانية حكمة رائعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حكمة الوسطية وكذلك أمة وسطة لا ده أخذ أمة رائعة إفراطة ولا تفريط ابن تانية تانية حياة ولا وسطة بنبني في في هي ما هو تعريف ا ل إ ف ر ا ط وما هو تعريف التفريط في كل ج ز ئ ي ة من جزئيات ا ل ح ي ا ة انت لك تعريف و أ ن ا ل ي ه تعريف وتالت تعريف ثالث وبعدين ما هو المقياس المقياس أ خ ي في الله هو س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ي أ م ر بالزواج ويحض عليه ويتزوج صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا ي ل ه ي الزواج عن الجهاد في سبيل الله وعن ا ل ن ف ق ة في سبيل الله وعن ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل هذا التوازن ب نتعلمه من مسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل العمل, العمل الدنيا العام ي ش ت غ ى الدكتور ي ش ت ر ل مهندس ي ش ت غ ل عامل ي ش ت غ ل فلاح ي أ م ر به صلى الله عليه وسلم ويبارك اليد ا ل خ ش ن ة من ك ث ر ة العمل ولكن سبحان الله دون إ ف ر ا ط العمل حتى لا يضي حق الله عز وجل وحق العباد وحق ا ل أ ه ل وحق ا ل أ م ه في توازن في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ذكرنا أ ن ه كان لا ي ق ع في بيته النار ثلاثه ة الا في شهرين لكن إ ذ ا حضر الطعام أ ك ل من أ ط ي ا ب ه صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة كان يصلي وينام الصيام كان يصوم ويبطل وهكذا ا ل و س ط ي ة كمنهج عملي واقعي ل ل أ م ة تراها و ا ض ح ة تماما في س ي ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إ ف ر ا ط ولا تفريط إ ذ ا اذن د ر ا س ة ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة أ م ر من أ ه م الامور في حياه المسلمين وإحنا بندرس كل موقف من مواقف علينا ه المسلمين الأربعة في ت ن ب ا ا ط أ ح ك ا من مواقف ا ل س ر ة ا ل ب بوحي بتعديل و رسول لا يخطو خطوة إلا بوحي أو بتعديل من الوحي ي الثانية ة حاجة لا إلا ندرك أنه من ا ل أ م ر الثالث المهم جدا أ ن نتعلم كيف نحب الرسول صلى الله عليه ل و س من م كل موقف من مواقف حياته و ا ل أ م ر الرابع أ ن نتعلم الحكمه في اختياره ل ل أ ر ا ء واختياره ل ل أ ف ع ا ل في أ ث ن ا ء ا ل س ي ر ة النبويه ة من أ و ل ا آخرها إلى تفضل ل هذه نقطتين في هذه في من ا ض ر ة وأختم إ ش ا ء ا ل ل ه أشهر أني ط ل ت و ا عليكم الى ن ق ط ة ا ل ل أ و اخره ل البحث م مراجع ت ب ق ي هي في ة هذا و يسألوا كتب إيه ل ا م ا اللي ج نرجع ع ل ممكن ا لدراسة السيرة؟ المراجع الموثقه المعتمده بنقول ان ف ي مراجع كثيره جدا جدا الاف اخواني في الله و ا ل ل مبالغه الاف من الكتب كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن صحابته وعن حياته بصفه عامه لكن اهم المراجع التي رجعت اليها في هذا البحث هي المرجع الاول والهام جدا جدا هو القران الكريم و ت ف س ي ر ا ل ق ر آ ن الكريم ومن كتب التفسير التي رجعت اليها تفسير ا ل ق ر آ ن العظيم لابن كثير والجامع ل أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن للامام القرطبي وفي ظلال ا ل ق ر آ ن لسيد ق ل رحمه الله جميعا ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ن ي ة من الكتب هي كتب أ ي ض ا في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في ناس كتير بتغفل عن د ر ا س ة ا س ي ر ة من خلالها وهي كتب ا ل أ ح ا د ي ث وشروح ا ل أ ح ا د ي ث يعني استفدت جدا جدا من كتاب البخاري رحمه الله وشرح البخاري فتح الباري في شرح س ي ن ا ل ب خ ا ر ي لابن حجر العسقلاني رحمه الله كذلك بصحيح مسلم وشرح النووي ب ص ح ي ح مسلم كتاب ذ ل ل ك ا ر م ي وأبي د و والنسائي و د ن من ا ج ه و م كتب من كتب السيره الهامه جدا سيره ة ابن ش ابن م ا هشام طبعا نقل معظم النقل عن ابن اسحاق, اسحاق ب ة في كتاب س ي ر ة ابن هشام لذلك لابد أ ن تدرس كتابا محققا في كتاب اسمه صحيح س ي ر ة ابن هشام للاستاذ مجدي فتحي السيد و كتاب طيب أ ي ض ا كتاب صحيح ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة لابراهيم العلي كتاب زاد المعاد في هدي خير ا ل ع ب ا د ل ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله كتاب ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة لابن كثير رحمه الله كتاب أيضا هام الرحيق المختوم ل لمبارك فوري ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ل ل ص ل ا ب الاساس في ا ل س ن ة لسعيد حوله كتاب كبير اربع مجلدات لكن كتاب رائع ة سبل الهدى والرشاد في س ي ر ة خير العباد ل ل إ م ا م محمد بن يوسف الصالحي ا ل ش ا ن ي من علماء القرن العاشر الهجري موسوعة ضخمة 12 مجلد كبير. كل مجلد التبنمية من علم ما شاء الله. في برضو موسوعة حمد موسوعة اسمه عماد حول برضو النبوية للدكتور وعالخارين للدكتور السيرة دراسة السيرة القطع عشر صفحة خليل أجزاء كل الكبير الله النشرتي دي كبير كتاب في فيها فيه في في شاء الدين وكتاب شعاع من ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة للدكتور راجح عبد الحميد دي دي كده الاحداث العقيدة ديات سيرة فيه كتب سيرة تانية كتير بس دي أهم من الكتب اللي رجعت اليها في في, في هذه المجموعة إلى إلى كتب كتب كتب غير تانية التاريخ في في التسكية غير يبقى نقطة كتب كتب الكتب كتب بتتكلم بتتكلم كتب كتب كتب ذلك الكتب رجعت المحضرات احتجتوا بس بقى الصحابة بصفة بعض الرجوع المراجع المجموعة عامة المجموعة نقطة الفقه اهم هذه هذه الى الى او او والاطلاق من من من كانت على على والى ا ل م غ ا ا د ر ة ل ن ق ط ة ا ل ت ا ن ي ة هي اننا ي نحط ن س ي ا س ة ع ا م ة اثناء د ر ا س ة هذه ا ل م ج م و ع ة ا ل س ي ا س ة بتقول اننا نتحرى الصحيح قدر المستطاع في الاحداث في احداث ك ث ي ر ة بتكون ش ي ق ة و غ ر ي ب ة و ج م ي ل ة في السياق لكن ليست صحيحه دي مش نعتمد ي مش ع ل لان احنا منخرج قواعد هامة لبناء الامة الاسلامية فلابد أن نعتمد على الصحيح الحاجة احنا قواعد هامة منخرج ان نعتمد التانية ان كثير من العلماء ب يتناول ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة من جانب معين ي ع ن ي مثلا من الجانب الخلقي للرسول صلى الله عليه وسلم او من الجانب الفقهي او يدرس جوانب الاعجاز في ح ي ا ه رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا في هذه ا ل م ج م و ع ة سنركز على استنباط القواعد ا ل ه ا م ة لبناء ا ل ا م ة الاسلاميه ة ن ر ك ز على الاحداث التي تشبه واقعنا المعاصر ومن ثم قد ن س د إخواني في الله في تحليل حدث ما ي ظ م ه البعض صغيرا و أ ح ي ا ن ا لا نركز على حدث آ خ ر يعني بعض الناس بتشوف انه حدث كبير أنا لم أخفل هذه الأحداث لأهمياتها أبدا لأن سنبدأ أول أحداث ولكن منظور معين بنقص ان النبوية تقليلا حاشا المجموعة إذا شاء الله المحاضرة القادمة التعليق لم لله لهذه على في هذه به في السيرة وان شاء الله إحنا هنبتدى من في وسلم من ا ل صلى الله عليه و س م ل ا ن ن ا ب ر ض كما ك ذ ر ن من قبل نركز ا الأحداث ا قبل على ل ه القادمه م ة في ا ت والتشريع ش ر رسول ي الإسلامي الإسلامي يبدأ عليه ع ببعثة الله الله المخذرة ا لم صلى وسلم ل سنتحدث عن الوضع في العالم ب أ س ر ه قبل ب ع ث ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضع كان ايه في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة الوضع في اخر ل إيه في ا ث في المحاضره ب ب ش ة في أ و و ر في أوروبا، في كل العالم منطقة من مناطق العالم في وقت ع ب س و ل ل ل ا صلى ان ل ل عليه وسلم ه شاء ل اليدي ن و ر ا ج به رسول الله, الله سنعقد ل الي الطمت الظلمات م الواسعة هذه ت ش ر ة في زمانه صلى الله صلى ل وسلم والأخر ي ه محضرة م ق ا ر ن ة بين الوضع الذي كان قبل بعثه رسول الله صلى الله عليه و س ل م و الوضع الذي نحن عليه الان أ ن ه كما كان يحتاج العالم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فالعالم ا ل آ ن أ ي ض ا في أ ش د الاحتياج إ ل ى هذا الدين العظيم دين ا ل إ س ل ا م فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض و ا امر إ ل ى الله إ ن الله ب ص ي ر بالعباد أ ق و ل ق و ل هذا و أ س ت غ ف ر الله لكم وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته مع تحيات النور